الشيطان الغجيم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن فتحنا لك فتح المبين ليرفع لك وَمَا تَقَدَّمَ زَمَنٌ مِنْ وما وَمَا تَأَخَّرَ إِلَّا عليك ويتم نعمته عليك ويهزيك خر هو الذي أنزل السكينة في مِنْهُ Oh وَيَوْمَ عنهم سيئاتهم الْمُنْكَرِينَ Amen. Thank you. Little, on me, قالوا اهل العلم Mijn Thank <laughs> من نكسب إنما ينقص We are transfer in يقول لك المخلف I yeah. وَمَنْ يَتَوْا أَنْ لَيُعَذِّبُهُ عَلَابَ النَّذِيمَ لَقَدْ وَضِيَ اللَّهُ روت على ما لا قَوْلَ وَلِيَ وَاللهُ وَنِعْمَ الْمُحَمَّدُ مِنْهُ يُرْضَى وَيَرْضَى عَلُونَ كَثَّرَ فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يسارعونك تحت الشجره I